وهو من الفرائض التي على الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم لقد تعرض لهذه الروايات في مواردها موارد من تعويض بني هاشم بالخمس عن الزكاة قوله هو, هو من الفرائض إشارة إلى ذلك في القرآن باعتبار ان المصطلح الموجود عندهم ان ما وجد في القران الكريم يسمى من الفرائض وما وجد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى من السنن باعتبار ان القران وجد في القران الكريم لذلك يعد من الفرائض وهو من الفرائض وقد جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وذريته عوضا عن الذهاب اكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان من درجة الظالمين لهم العاصلون لحقهم هذا أيضا سيأتي التعرض في نفس هذا المورد مورد حق سادث بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين أي من أنكر وجوب الخمس فهو يعد من الكافرين أنكر أطل الوجوب لأبعض الخصوصيات لأن ما هو ضروري بين المسلمين بحيث بحيث يعد منكره منكرا من الضروري هو وجوب أصل الخمس وجوب أصل الخمس باعتبار وروده في القرآن الكريم وباعتبار اتفاق المسلمين جميعا عليه وجوب أصل الخمس هذا هو ضروري وأما وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو وجوب الخمس في مطلق الفوائد على محل الخلافين أو مفارق الخمس هل أن الخمسة ثمان أو أن الخمسة ستة؟ هذا نحن له خلاف بين المسلمين. كلامنا في أصل الوجود، أصل الوجود أمر وأدف القراءة ومتوافر بين المسلمين هو أمر ضروري إنكاره إنكار ضروري ولكن في بعض المجازات ذكر العلماء السيد خوي والسيد طهيب والسيد سلوفوما أن إنكار ضروري لا يستلزم القبول. إلا إذا كان المنكر ملتفتا للملاذمات. يعني إذا كان المنكر ملتفتا إلى أن إنكار ضروري مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله مستلزم للكفر. فإذا التفت المنكر إلى هذه الملاذمات يعد كافرا. وإلا إذا لم يلتفت الملاذمات. وهو مضان أنه إذا أنكر وجوب الخمس لا يعد إنكاره تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله أو أن تكذيب النبي لا يستلزم الكفر إذا لم يكن ملتفتا للملاذان لا يمكن بكفري الحكم بكفره الحكم بكفر المنكر ضروري متفرّن على فرض كون المنكر ملتفتا للملاذان بين إنكار الضروري وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله المستجِم الكفر لا يعد كافرا ظاهر الأدلة هو هذا ظاهر الأدلة أن الكافر من كذب النبي لا أن الكافر من أنكر الضرور فإذا كان ملتكتا للمنازمة يدخل تحت الأدلة وإلا سماء إذن الله ما ذلك يعزمنا السرع ويعزمنا السرع أيهو أسوك هم هم إذن هذا السلطان لما أنه يعزمنا الضرور وإن جاء السرع لا يعزمنا يعني بالنتيجه اريد اقول ان هكذا عبارات العلماء من انكر ضروريا من ضروريات الدين فهو كافر نقول هذه العباره غير كامله لانه من انكر ضرورات الضروريات الدين لا اعتذل دليل ولا في روايه ان من انكر ضروريا من ضروريات الدين فهو كافر لوارد في الروايات ان الكافر من جحد بالله تبارك وتعالى أو, او جحد بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا هو بعض الروايات إذا إنكار الضروري إذا ما رجع إلى تكذيب النبي والجحث بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب كفره إنه فلا بد أن المنكر للضروري لابد أن يكون بين إنكار هذا الضروري وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكون الملتبت للملازمة لا يعذب كفره فالندار ليس على أنه فرع أو أصل المذاق الكفر على أنه مكذب للنبي وليس المكذب للنبي هذا المذاق الكفر. ما يهم قارئ عن الدين. أنه فروض عن الدين. أنه فسرو أو خارج عن الدين لا تفترى عليه أثره. الآباء مترتب على الإسلام بالضبط. إن كان مسلماً فهو طاهر وتحل منا حته وإن كان كافرا فهو منام ولا تحل منا الآثار الشرعيه تتقدم على عنوان الكافر وعنوان المسلمين منه أما عنوان الخروج عن الدين وعن شوية الدكتور لا تخليط له من الآثار ما نرم بالخليط في الآثار الشرعية كفر وإسلام هذا هل, هل هو مسلمون أم كافر نقول إذا رجع إنكاره للضروري لا تخذيب النبي صلى الله عليه وآله وتتطنى الوارد في لسان الأدلة أننا نكذب النبي صلى الله عليه وآله الكافرون فيذكر تحت الكافرين وإلا هل. وفي الخبر عن أبي بصير قال قلت ابي جعفر سلام ما أيسر ما يدخل العبد النار قال عليه السلام من من مال اليتيم لرغم من هو نحن اليتيم هذا الخبر صحيح السلام وعن الصادق عليه السلام من الله, الله, الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزلنا أنزل لنا القمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضا وَالْكَرَرَمَةُ لنا خَلَابًا وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقا أو حتى يصل إلينا حقنا وعن أبي عبد الله السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن إذا كان الخمس متعلقا ببنى من الأعيان فاشترى كيف أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له آخر القوم. هذه الروايات وإن كانت زعاف السنين إلا أن صاحب الرسول رضي الله عنه أراد أن يستفيد منها أن الخمس حق لهم عليهم السلام فأخذه أخذ لحقهم عليهم السلام فيعد آخر له من الظالمين لهم. الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس. وهو أشياء الأول الغنائم الماخوذه من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط ان يكون باذن الله وجوب الخمس في الغنيمات مشروط بعده شروط الشرط الاول ان يكون القتال مع الكفار فلا يكفي ان يكون القتال مع المنافقين القتال مع الكفار. الشرط الثاني أن يكون بعد القتال. وإلا لو كانت الغنيمة مع من باب السرقة أو من باب معاملة باطلة، يعني أخذ المال من الكافر بنحو السرقة أو بنحو المعاملة الفاسدة. فهذا لا يدخل تحت عنوان الغنائم. جائزة في الكلام عنه. لكنه لا تحت عنوان الشرط الثالث ان يكون القتال بإذن الامام علي السلام واذا لم يكن باذن الامام فالغنيمه لليمن وليس للناخذ انما من الغنيمه للآخر ويجب عليه دفع كان القتال بإذن الإمام السلام وإلا إذا لم بإذن الإمام فالغنيمه للامام نفسه. للآخر من للآخر الشروط سي تتعرض لها فقط ويريد أن يثبت أن الخمس واجب في الغنيمه أي غنيمه الحرب مع الكفار بعد القتال بإذن الإمام عليه السلام وهذا هو القدر من الآية المباركة وعنه أن ما غنيتم من شيء فأن لله الخمس القدر المتيفقل من عنوان الغنيمه في الايه الثلاثي بين العلماء العمومها لمطلق الفوارض والأرباع المخاصر أو عدم عمومها القدر المتقن من الآية هو غنيمة دار الحارب بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوي وإن منقول وغيره الأراضي والأشجار الكلام مع بينهم وقع الخلاف بينهم في غير المنقول إذا سيطر معسكر المسلمين على أرض من الأراضيين بعد القتال سيطر على أرض من الأراضيين هل هذه الأراضي تعد غنيمة للمسلمين يجب عليهم دفع خمسها وتملك الأرباح الأخماس الباقية أم لا الكنان في هديس وأما الأدوات والآس وما حراب العسكر وما لم يحوهي بيده مما ينقل ما يقلل الحلاف أنه غنيمة يملكون أربعة أخماس يجب عليه دفع من سنة. الكلام في الأراضي يعني التي لا تكون من المرقول هل يجد فيها الخامس؟ وهل يجوز تملك الأربعة الأخماس الباطية أو لا؟ هل المشهور ذهبوا إلى ذلك ومن صاحب العروح؟ ذهبوا إلى أنه نعم، مثل هذا الغير الأراضي مثل غيرها يجب فيها القمس ويملك المسلمون الأربعة أخمانس الباقيين صاحب الحدائق قدس الروم خالد في ذلك وفدع صاحب الحدائق من المتأخرين السيد الخوي قدس الروم والكلام في وجه استدلال المشهور والكلام في وجه استدلال سيدنا الخوي أما كلام المشهور فالمشهور يقولون بأنه الآية مطلقة واعلموا أنها غنيمة من شيء وكما يصدق عنوان الغنيمة على المنقول يصدق عنوان الغنيمة على غير المنقول فبإطلاق الآية التي تثبت القنص في مطلق الغنيمة نثبت وجوب القنص في الأراضي التي سيطر عليها المسلمون بعد القتال بإبن الإمام لأن هذه الأراضي مصدقاً لعنوان غنيمين فتدخل تحتها من الآية المباركة صاحب الحدائق قدس سرر أشكل عليهم بأن عندنا روايات خاصة وردت في الأراضي المفتوحة عنوان هذا ما معنى الأراضي التي سيطر عليها المسلمين بعد القتال بإبن الإمام هي الأراضي التي سيطر وردت عندنا روايات أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين فبهذه الروايات خرجنا عن عموم الآية المباركة ظاهر الآية المباركة أنه لا يملك المسلمون غنيمة إلا بعد ذفع ولكن هذه الرواية الخاصة تقول لا إلا أراضي الخراج فإن أراضي الخراج وهي الأراضي المفتوحة عنوة الأراضي المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين ولا يشتراط فيها فنحن خصصنا عمو الآية المباركة بهذه الرواية. صاحب الجواهر قد يسر الله عن المشهور لأنه لا بالعكس النزعة. الآيات مقيدة لهذه الروايات لأن الروايات مقيدة للآيات. هذه الروايات تقول كل ارض فتحت عن وتن فهي ملك للمسلمين هل هي ملك بعد إخراج الخومس او ملك بدون إخراج الخومس ساكتة هذه الروايات هذه الروايات تقول كل ارض فتحت عن وتن فهي ملك للمسلمين ساكتة ان هذا الملك بعد إخراج الخومس او قبل ذلك ألا أي موارك تقول لهذا الملك بعد إخراج واعلموا ان ما ظننتم من شيئا لله يقول وللرسول تلك القران فالايه مقيده لهذه الروايات لا ان هذه الروايات مقيده للايه سيدنا القوري قد بس سره الشريف ينتصر لصاحب الحدائق ويقول بانه اشتبه صاحب الجوارح فان الايه ليست من الروايات بل الروايات اخصنا إذ أنه من الواضح جدا أن الآية تقول كل ما غنم منقولا هذه اللحظة عموم الآية كل ما غنم منقولا أو غير منقول يجب أن تدفع القمر فيه ثم تنده في الأربعة للأخمات الباقرية في الآية العامة تلك الروايات واردة في غنيمة خاصة والله يجب أراضي غير المنقولة هالأراضي بالغير المنقول تنففها كلها من دون أن تدفع فالروايات أخص الايه مو أن الأعيات أخص بالروايات صاحب الجوال اشتباه في النسبة <تصفيق> الآية تقول كل ما غنيت منقولا او غير منقول ادفع لكم سنين في المنبك الباطل الرواية تقول هذا مسلم إلا أن الأراضي بالذات هذه غنيمة لكن هذه الأراضي بالذات تملكها كلها ولا يجب عليك ذكر الخمس الجزائر فالروايات أخص من الآية لا أن الآية أريد أخص ويمكن التأمل في كلام سيدنا الخوي قدس سروا استفادة من كلام السيد الثاني دامو باللغة وهو انه في بحث الأصول يذكرون هل أن تقدم الخاص على العام من باب القرينيه أو أن تقدم الخاص على العام من باب الأظهريين بمجرد أن يكون خاص يتقدم على العام لولا إذا كان أظهر من العام يتقدم على العام إذا قلنا بان البناء العقلائي على أنهم يعتبرون مجرد كون الشيء خاصا فهو قرين على العام وبالتالي يتقدم على العام تقدم القرين على ذل قرينة بمجرد أن يكون خاصاً يتقدم هذا إذا قلنا بأن البناء العقلاء على هذا على أنهم إذا رأوا عاماً وخاصاً يقولون مجرد كون هذا خاصاً يقدم به على العام لأنه خاص كونه خاصاً هو مناط تقديمه على العام بغض النظر عنه من أبناء فيعتبرون خصوصية الخاص قرينة على التصرف العام ويقدمون على العام قرينة على هذه القرينة إذا هذا هو المبنى الأصولي كلام سيدنا الفئيس المحلة لأنه بلا أشكال الروايات من أخص من الآية لا العكس كمانا صحيح ولكن ما بنى عليه السيد قدسة الرب في القصول وما بنى عليه المشهور أن الخاص لا يقدم على العام لأنه خاص بل إنما يقدم على العام في فرع أظهريته من العام في فرع أن يكون ظهوره أقوى من ظهور العام في العموم إذا قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم فسير ظهوره في الخصوص أكثر من ظهور العام في العموم ولا يقدم عليه ولا لا يقدم عليه مطلقا بمجرد أن يكون خاصة لابد مراعاة عنوان الأظهريات بناء على حد المصدر لا يقال إلا العام فظهر من الخمس لماذا؟ لأن العام يقول كل غنيمة فيها الخمس يعني لا تنبريه إلا بعدنا الخمس بينما الخمس يقول الأراضي ملك للمسيح وملك بعد الخمس قبل الخمس ماذا من الفمس. صحيح هو أخاذ لكن ما ن على أن الخمس تأخذ فالخاص ما نص على المدى العام قال كل غني مكان ارضا او غير الارضين فيها يعني لا من لكم الا بعد ذلك هذه الرواية تقول الأراضي المفتوحة عن وتنّنكم للمسلمين هم ملكون المسلمين بعد الفرمس او ملك المسلمين بإتقاب الفرمس لو نظف على إتقاب الفرمس لكانت أغرار من العام متقدم عليه بلا ثلاثة لم تنس على ذلك فوقت فاكا جميعا أن الأراضي المفتوحة عن وكانت ملكون للمسنين ملكون بعد ملكون قرقه بينه إذنين لهذا لا تقدم هذه الروايات على الآية من هذه الجهه باعتبار أن الخاص لا يقدم على العام لأنه خاص بل يقدم على العام لأنه أضغط ولم تنكد الأولوي في المقام فلا يسمح التقديد المقام نعم هناك وجه من آخر تمسك به سيدنا الخوي يقول بي في إثبات أن الأراضي ليس عليها خمس ولا تدخل تحت عنوان الغنيم هذا الوجه وجه عرفي صناعي وهو أنهم ظاهر الآية هذا الوجه مركب من امرين الأمر الاول ظاهر الآية أن مناط الخمس هو ما يملكه الإنسان بعنوان الغنيمات ما يملكه بعنوان انه غنيمه يجب به الفوز واعلموا أن ما غنمتم اما ما يملكه الانسان بمناط اخر مو بمناط الغنيمه استغنوا والاراضي الخراجيه لا يملكها المسلم بعنوان الغنيمه بل يملكها المسلم بعنوان انه مسلم ولذلك يملك للمقاتلين ولغيرهم ظاهر الآية واعلموا ان ما غنمتم من شيء ان لله ومساء يعني ما ملكتمو بعنوان الغنيمه يجب فيه الخمس اما ما ملكتمو بعنوان الاسلام او بمناطق اخر الآية يسعدكم عن ذلك بما أن المنقول يملكه المقاتلون بعنوان الغنيمه فيجب فيه الخمس وغير المنقول لا يملكه المقاتلون بعنوان غنيمون ما يملك المقاتلون بعنوان أنهم مسلمون كبقية المسلمين تستيجب من هذا الباب فالآية أساسا لا تشمل الأراضي أساسا أقمن يعني الأراضي خارج عن الآية خروجا موضوعيا لا أن الآية عامة مقيدناها بالروايات أو بالعامل اصلا الآية غير شاملة للأراضي الآية ناضرة لما يملكه المسلم بعنوان الغنيمة والأراضي يملكه المسلم بعنوان الإسلام والإلهي لا نحص المقاتلين من حتى الغنيمين صرابوا <تصفيق> الأمر الأول الأمر الثاني مالكروسي إذن الخوري القدس السرورة فهو أقلناه وابن الآية وإن كان لوجه الامر الأول قبل واجب الآية أن ما يملكه الإنسان بعنوان الغنيمه الشخصيه ما تغتنمه أنت بشخصك في دولي الخمس ومن الواضح أن المنقولات إذا حواها العسكر وجب فيها الخمس لأن هذه المنقولات غنيمه شخصية لكل واحد من الأسكر كل أحد ينبوا شيئا منها بينما المراض الخارجية ليست غنيمة شخصية لكل مسلم، بل هي غنيمه لعنوان المسلمين بصفة عامه ولذلك المسلمون لا يملكون الأرض فقط يباح لهم الانتفاع بالأراضي الخراجية الأراضي الخراجي المفتحة عن وتان يجوز للمسلمين الانتفاع بها فالموجود تملك الانتفاع لا تمليك العين لا يملكون عين الأرض. المسلمون يملكون الانتفاع بالأرض لا التقنbs وملكية الانتفاع لا يتثق عليها عنوان الغنيمه الشخصيه ظاهر الآية أن مناط الحمص الارتنام الشخصي وإباحة الانتفاع لا يسبق عليه عنوان الارتنام هو بالذنب في الغيمة جزء الانتفاع في هذه الأرض لكنه لا ينلقى عين منها عنوان الغنيمة الشخصية لا يسبق حالي فراد لكن هذا الوجه حمل التأملي إذ لا يظهر من الآية عنوان غنيمتم لا يظهر من الغنيمة الشخصية بل مطلق الارتنام شخصياً أو نوعياً تخصيص الغنيمة الآية في الغريمة الشخصية يحتاج إلى خليفة. <تصفيق> فالمهم أن بناء على هذا سيدنا خوي في الروح وصاحب الحدائر لا يقتضي عن بكلام صاحب الروح. والمنقول وغير المنقول كالأراضي والأشجار هنا سيدنا خوي افترق يقول ثبوت خمس في الأراضي محل إشكال بمنار. ولكن يملك المسلمون الاراضي من دون ان يخرجوا هم ونحوها بعد اخراج المؤن التي انفقت على الغنيمه بعد تحصيلها طبعا الغنيمه اذا هالصرف فقد تجاههم ومهمه الناقل ومهمه الحيخه بعضها قضية التي تحتاج الى رعايه طبعا إنما يملكون إنما يجب عليهم الخمس بعد إخراج المؤن بعد أن يخرج خيبة المؤن بعد ذلك يجب الخمس بعد إخراج المؤن التي انفقت على الغميمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها خب ليش بعد إخراج المؤن في الوجه الأول اطلاق الصحيحة الواردة عن الله صلى الله عليه وسلم إنما الخمس بعد المؤمن إنما الخمس بعد المؤمن يعني كل ما يغدمه الإنسان لا يجب فيه الخمس إلا بعد المؤمن إنما الخمس بعد المؤمن الوجه الثاني يذكر سيدنا الخوة يقدس السرور ان ظاهر الآية واعلموا ان ما غنيتم من شيء من الله خمس أن وجوب الخمس في الغنيمة بعد الحصول الممكن من الاستفادة. مثلاً حصل غنيم مجرد لا يحصل عليه في الخمس. يجب فيه الخمس بعد الحصول الذي يمكن أن يستفيد به. يعني إنسان مثلا علم أن في هذه الأرض معدن. يقال هنا بمجرد أن يعلم بأن في هذه الأرض معدن يجب فيه الخمس. لا بعد أن يخرجه ويحصل بيده بحيث يمكن الاستفادة منه حين يبني قبر الخامس. ظاهر الآية أن الغنيمة الموضوع للخامس هي الغنيمة التي يحصل عليها الإنسان حصولا ممكنا من الاستفادة ومن المعلوم أن غناء دار الحرب لا يحصل عليها المسلمون حصولا ممكنا الاستفادة إلا بعد مؤامر بعد ما ونتت نفقة والخير والفراء والحمض وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح الإمام لا إشكال عندهم له الولاية على الغنيمة جميع الغنائم له الولاية على بلا إشكال باعتبار أنه يستفاد من أدلة القتال أن القتال بتمام شراشره وشرائطه من أول حتى نهايته أبدا أن يخفى عن إذن ظاهر هذه الروايات أن القتال ولوأز من القتال وتوابع القتال خاضا لولايته فحينئذ رحيمة إذن ولو لم تثبت ولايه الإمام عليه السلام على الغنيمه من هذه الروايات الوارده القتال لثبتت باطلاق النبي اولاد المؤمنين من انفسهم فبلا اشكال ان لما قائم وفقام النبي فيما كان النبي أولى المؤمنين من انفسهم فيه وحينئذ الغناء غير تدور في كل المسلمين الغناء الغنائم يلكن المسلمين والنبي اولاد المؤمنين من انفسهم فحينئذ تكون له الولايه على هذه الغنائم فله أن يتصرف فيها بما يشاء ويشخص أنه مصلحة فلو فرضنا أنه وهب نصفها لشخص لمصلحة من المصالح لا يكون ملك المسلمين إلا بعد إخراج هذا المنز ولا يجب عليهم الخمس إلا في المتبقي بعد إخراج ما جعله الإمام لمصلحة من المصالح هذا بلا يشكل وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمه كالجاريه الورقه والمرق والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع فانها للامام عليك وارد النصوص ان صفايا الغنيمه يعني الاشياء الثمينه في الغنيمه تكون ملكا للامام عليه السلام ولا تكون ملكا للمقاتلين وهذا عرف قبل الاسلام قبل الاسلام اذا غزل قبيله قبيله فالرئيس له الصافر لذلك في بعض الابيات لك المربع منها والصفايا وحكمه وَالنَّشِيطَةَ والفضول كل شيء له المربع والصفايا وحكمه يعني ولاية وَالنَّشِيطَةَ وَالفُضُولُ وليس بعد بعد يعود الرئيس كل شيء هذا العرف الذي كان قبل الإسلام موجود أن الصفايا الغنيمه للرئيس أقره الإسلام وجعله للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الروايات الواردة موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الورقة أو الروقه والمركب القارئ يعني تعبير صحيح الأرض تعبير روالي والسيف القاطع والدرع قبل أن يقسمه تحادا صوّه ما درع من جيد ما درع الجيد وصحيحه ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاهم مغنم أخلص صوّه وكان ذلك له ومنها صحيحة داود من فرقه هل صحيحة داود من فرقه في قطاعي الملوك قطاع الملوك غير الأشخاص قطاعي الملوك يعني ما تعود أن يلبسه الملوك وأن يظلمه الملوك. هذه الأشياء التي ترتبت الملوك أيضا الإمام عليه السلام. قطاعع الملوك كلها له وليس للناس فيها شيء. فهذي الروايات صايرة في مكة. وبعد استثناء صايرة غنيمة وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السلام. هذا كله إذا كان الغزو بهذا بإذن الإمام. الشرط البيتعالي البيتعالي. هذا الشرط موعدن موعدن موعدن وعليش. وعليش. وعليش. وعليش. وعليش. وعليش. هو ان يكون هذا الشرطي أن ان يكون هذا الشرط هو ان يكون العيش الشرطي هو ان يكون هذا الشرطي ان يكون هذا الشرطي هو ان يكون هذا الشرطي هو ان يكون هذا الشرطي هو ان يكون هذا الشرطي هو هو ان هذا الشرطي وفي حصر الغيبة أيضا، وإن كان عصر غياب الجد، إذا كان الغزو بغير إذن الإمام في زمن الحضور والإمام حاضر عليه السلام، فإن كانت في زمان الحضور، وإن كان الاستئذان منه، واللي ذا لا يمكن الاستئذان منه حكم زمان زمن الغيبات وسياق الكلام هذا، فالغنية للإمام عليه السلام كل هذه إذا لم يأت فلاغنية كل هذه. هنا كأنه لا يوجد تعليقا لأعلام على هذه الفتوى ولكن يوجد تعليق على الاستدلال عليها أن الفتوى المعين متسالا عليها أنه لا إشكال أن التسال بدون إذن الإمام فنعمل فتم سأل عليها إجمع كافي إنما الاستدلال عليها غير واضح العمد كما يقول سيدنا الخير في السر صحيحة معاوية المرأة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السري يبعث مليمة واضح بإذن إيمان يبعث مليمة فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم إخراج الخمس منها يعني لا يطلبون أربعة وخمسة على ما شفناه دلة ودل رسول وقسم بينهم أربعة وخمسة وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين وإن يكونوا قاتلوا الأصل ما وقع في ذلك يعني ماخذوها بعنوان سرقة أو غيره كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحد إذا ما كان ذلك سيد الخوي يقدس الرواية. شو نستدل بهذي الرواية؟ تدل بهذي الرواية هكذا. صدر الرواية باهرو أنها بإنما السريعة بعتها لينا. فيصيبون غناء كيف تقص؟ قال ان قاتلوا عليها مع امير أم لك. لك رجع الخير للسائل ذكره. مصايل ذكره على سريان يعني معناها انها بامير أمره الامام الامام في مقام جنوب رجل رجل انقادلوا عليها مع امير أمره بدوان يمكن ان يقال بان الروايه لا يصح فهذه الروايه فرضت ان السريه مبعوثه لماذا فلا تدلنا على ان ابن الامام شرطه الرواية لا تدلنا على أن الإذن موردها هو هذا إنما يطلق الاستثار بالرغة إذا كان موردها عام مولدها عام سرية خرجات فعينئذ يقول الإمام إن كان قتالنا مع أمير أمره الإمام الفمسة الأربعة أخبات لهم وإن كان لا تلغين في هذا إذا كان مورد السؤال عام لو كان مورد السؤال عام والتقيد ورد في كلام الإمام عليه السلام تضح الاستداء الضررات ظاهر التقيد أنه قيد احترازي ذا النقاعد رسولي إحدى المسلمة هل أنظف القيد؟ الاحترازي فحينئذ موكان كلام السائعان سرية خرجت والإمام قال إن كانوا قاتلوا عليها مع أمير أمر بالإمام فقد استفاد منها أن القيد احترازي وأن الكتاب بدون إذ الإمام يعني أن غيمته بالإمام بينما القول هذا القيد ورد في كلام السائل أيضا أن ورد في كلامهما، وبما أنه ورد في كلام السائل، إذا لا يستفاد من الرواية أن القيد احترازي، وإنما الإمام ذكر القيد لأن السائل ذكر القيد، لأن لا القيد احترازي. انما الامام ذكر القيد في الروايه باعتبار انه مولد السؤال مولد كلام السائل لا انه ذكره للاحترازيه حتى يستفاد منه ان القتال بدون اذن الامام موجب لرجوع الغني من كل هذا الامام عليه السلام سيدنا الخوري قل له ما حاجة الامام كله القيود الشائل يقول له السرية وابعثها الإمام فوصيبون غنائم كيف تقسام ما لرجاء القيسان الثاني إن كانوا قاتلوا عقائها مع أمير أمره الإمام ذكر القيد الوارد في كلام الشائل وتكراره له ولا رافع لهذه اللغوية إلا القول بأنه قيد احتراقية لا ترى فعل وإلا يكون ذكره في كلام الإيمان لغوة فحتى ترتفع اللغوية نقول بأن الإيمان ذكره على سبيل الاحتراز يعني كأن الإيمان يريد قوله يشكل إن كان الكلام كما فرطته وأنهم بعدهم الإيمان وإذن المراجع يكتوب في مفروض السؤال يعني إن كان القيد كما فرطته فالحبه كذا الإيمان يقول إن كانوا قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام يعني إن كان الأمر كما ذكر وأن القتال مع أمير أمره الإمام يعني أن القتال بإذن الإمام عليه السلام فصحيح أن الغنيمة لهم بعد الإخراج فإذا القيم احترازي ويصح الاستدلال للرواية لأنه لو لم يكن احترازياً لكان ذكره كلام الإمام لغوان فالرافع لله هي أن نقول بأن القيم احترازياً منه شنو؟ أن إذن الإمام شرط وما عدم إذنه فلن أقول لها الإمام عليه هذا الكلام هذا الكلام من سيدنا الخوي القدس والسرور محمد التأملي باعتبار فرق بين عنوان السرية يبعثها الإمام وبين عنوان مع امير أمره ما هو الفرق بين عنوان سرية الإمام ظاهرها الإلم في القتال ولكن مع امير أمره الإمام ظاهرها مرحلة أكثر من الإشراف أنه أشرف على الكتاب الأولي ففرق بين أن يكون اصل القتال مأذونا فيه وبين أن يكون القتال تحت اشراف الإمام على الإسلام لاحظين فرق بين عنوان أسرية يبعثها الإمام وبين عنوان مع أمير أمره الإمام ففتاله أنا اشراف الامام الإمام عليه السم مع أمير أمره الإمام وحينئذ بما أن عندنا فرق بين العنوانين بين الإذن في أصل القتال أصل القتال مدن فيه كما كان أهل البيت س. الله عليه عزيز في كثير من الشعب والذي قالت بها بعض الاسلام أحد القتال كان يأذنون فيه موجودن كثير من علمان يستفيد من دعاء ان السجاد للمرابطين في استغوض ويستفيدون من توصية بعض الأيى من الخارجين من الكتاب، يستفيدون أن أقل الكتاب مدوناً فيه من طلال أهل البيت الله عليه إذا أحرز الإمام المعصوح أن القتال يكون للدعاء للإسلام لا لتوسعة الملك ربما يكون القتال دون انتلاب هل هو في احتراف الإمام؟ احتراف الإمام يعني لا يحتكى اي خفاين في أثناء القتال إلا في الإمام وإحتراف ففرق بين الموردين بين موردين أن يكون أصل القتال مأذون فيه وبين أن يكون القتال تحت أمير من قبل الإمام يعني تحت إشراف الإمام. المسكين دعاه مو يا أنه رسول الله. قتال تحت إشرافه. هذا القتال النبي تحت إشرافه مظاهر يعني يؤمر أميراً علينا عادة تنهاته أدري اقول أنه الكتار الذي وقع تحت إشرافه فرق بين الموردين هذا شوف الروايات إن قاتلوا عليها مع أميره مو أن البعث كان مع أميره فافتروا أنه بعده مع أميره هل الكتار الذي وقع تحت إشراف هذا الأمير أولا؟ هذا تنسل بعد إذا بعثي الأمير حدريهم عادة نحن نستفيد من الرواية شنو شنو وظاهر الرواية السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائين السرية يبعثها الإمام قاعدة أن تكون السرية مع أميرهم غير قولها الشكين الإمام اهنيهوه صحيح أنكم خرجتم مع أمير من قبل الإمام لكن هل وقع القتال بإشراف هذا الأمير الذي خرج أو لم يقع هل يصح يصبح من الإمام كذلك؟ إحنا نريد كيف نتأمل مع السيد الخير في هالنقطة سيد الخير يقول ذكر كيف كلام لما اللغون إذا ما يحمل احتراضيه نقول ذكر كيف كلام يومون مو لهم على معنى الآخر ولا يكون لهم هذا ليسي السابق يقول لي إحنا خرجنا جماعة ومعنا أميرهم من قبل الإمام عليه السلام السابق يبعد للإمام قلنا يقوله خرجنا جماعة وبأمير من قبل الإمام وأصبنا غناهم ألا يصح من الإمام أن يتألنا بعد هذا قتالكم كان بإشراف هذا الأمير أولم يكون يكن؟ أين صح ؟ قد يصح ؟ قد يصح ؟ ورأيكم الله قرم أصلا سيد الأخوة إننا رأي على قال بأنه إذا ما تقولوا القيد احترازي يكونوا تتراؤه في كلام الإله نقول لله نقول بأنه ليس جلابون من جوجه المعطب فهو أن الساعد فرّى، أن السريين مع أمير المقيمين. الإمام سأل هذا الأمير الذي خرج معكم، صار القتال تحت إشرافه أو لم يكن تحت إشرافه؟ إذا كان صار القتال تحت إشرافه يغضب الغيمة لقبض على خراجكم. مو تحت فتصير مو دليل على تصير دليل على زائد وهو ان يكون فتاك تحت اشراف الإنان السلام فنحن نسلم مع سيدنا الخويية أن تكرار القيد الوارد في كلام السائل لهو وأنه لا ترتفع اللغوية إلا بجعل القيد احترازيا أنا كلنا منه لكن احترازية في ماذا؟ هو سيدنا الخوي يعتبر الاحترازية بين الإذن على الإذن بعنا نقول بين كون القتال تحت اشراف الإمام وعدم كونه تحت اشراف الإمام. بعدين شو؟ نحن نسلي تكرار القيد رافع هو احترازية. احترازية بأي معنى؟ هو أن بين الإن وعدم الإن. تدل على أن القتال بدون إشراف الإمام غنائمه. نقول الرواية تدل على القتال بدون فلا يصحر الاستدلاع ومدلولها لا يلتزم به المشهور فانهم يلتزمون كل ختال بإذن الإلهة ومخورة الحديث وشفاه إلهة لا يلتزم به فبالنتيجة الرواية تعرض على المشهور صحيحة السنة وظاهرها أمر لا يلتزم به المشروع. صار راضي؟ نحن بعد النقاط ولذال الصنة في, في زمان الأمويين العباسيين حفل الإذن منه في بعض الحروف ولن يكون مشرفة قضعان القسال الذي وقح في تإشرافين قضعان قتبله أخطان من قصة امرأة إذن من قصة قصة قصة قصة قصة من على ما كان في زماننا فقومان في الإشراف على جميع ما يقع تحت إشراف هذا الأمير الذي أمر به علي. الحفاظ على الحفاظ على بيت الإسلام متوقف على القتال. فالإمام زين من باب الحفاظ على بيت الإسلام وإلى القتال موافق تحت مو إشرافه ولا تحت إشراف أمير المكتفين. وكيف تفرقنا؟ يمكن أن الإمام يأذن في بعض الحروف مع أن القتال موافق لا تحت إشرافه ولا تحت إشراف أمير المكتفين. ولذلك ابتجب المشهور في هذه الحروب التي أذن الإمام في أصلها الغنيم المقاتلين بعد إخراجه لو سب كان يقول الإمام بإذن لا لا لا أنه أشرف بلا إشكال أذن لا أنه أشرف بلا, بلا, بلا إشكال مرحلة أكثر يعني سيدنا يكون معنى من الإشراف خاطئ بمعنى أشرف يقول معنى من الإشراف <تصفيق> مع مع معنى استراب احنا كلامنا في ظاهر الريايش إن كان القتال مع أمير أمره الإثم هذا ما يلزم المشهور المشهور بدون يكفي أن يكون القتال بإذن إما وإذن يكون مع أمير أمره الإثم ساعدظرنا الإذن جزء من الإشراف من نمنع تذكر جزء من الإشراف على هموم محله محل البحث أن سيدنا الأخو يريد أن يستدل الرواية على أن الإذن شرطه نحن نقول الرواية تدل على أمر أكثر من الإذن تدل على أن يكون التال مع امير أمره الإيمان وهذا لا يفيد المشهور فما أراد أن يستفيده سيدنا قد سسرهم لا يظهر من الرواية وما يظهر من الرواية لا يستدل بإذنه قد سسرهم ما من الرواية لا يظهر منها وما منها لا يكتبه وقل أيضا أصلا الله يعني الدليل هو إجراء وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركون فعف المشركين كان كل ما غنموا للإمام عليه السلام وإن لم يكونوا قاتلوا عليها يعني وإن لم يكونوا قاتلوا عليها بإذنه وليدا ما قاتلوا اصوام سياتي انها لهم عليهم فقط قاتلوا المشركين وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين يعني ما وقع كده اصوام واخذ الغنائم بعنوان السرقه سياتي انه اذا اخذوا الغنائم بعنوان سرقه فهي لهم قامت الامر الرواية يقول كان ما غانمه فلا بد أن تحمل هذه الفقران من قتال بدون إذنه وإن لم يكن قاتلوا عليهم وإن لم يكن قاتلوا عليه بإذنه في مقتبا مقابلتها مع صبر الرواية